سألوا أهل الذكر إنكم سألو لا تعلمون. أجردها زار واحدة داخل أقل بكيد هزار واحدة بكي زيادة بو حساب ده. كريد لما ويهجدر ويهجدر. درست ویچ کشانی انشالله. تو که ما وحدایان نک پاره ببرایم. با حوصله پنجره دیوار پنجره کردن عمد داخل دکتر هر آسایی و کشاد نیم شالما. چونکه اشتهای یکی کشید سلیع یکی آن پاره. گردد یکی آن پاره بود بو. آیا کسی کافر دعای قبوله؟ اما یو المضطر ایذا دعاهو یکشیف السو انسانی مضطر کناتشار بوله خوا پاره و خوا گور دعای اگر کافریش بده. وشي دعاي مظلوم كاسك لي قوما ومظلوم بيت اما عامي دعاء كان خير والله عالم. يعني توشي هر کس یواب براکانم اگر بر دوام او حاله تدبو بو کاتبون وجکان دوای بانگان دز نوج وګرا و شورت چی تهبتو کلنسک به خود حل وګرید نوجک کو زریلی می ان شاء الله هم جرف ری بده ان به اذنه وا ملگچ یاله سره وای که استجمارش بکریتو وهل وا آوج بکال استنجاءش بکریته لا قران ده بلغتشي يكاتي ذسبه او قياند كهردوشي كرابت يعني ببردي شو بابش به رجال يحبون أن يتطهروا اصحاب القباء فرمى هناك من يقول انكم لا تجوزون التوسل بالمخلوقات ولكن تجوزون التوسل بالاعمال الصالحه والاعمال الصالحه من المخلوقات وهذا احد فكيف نرد عليهم براكان شتكا بلجيله سربي ديخين سرسرو سرچا مانشتيچ بلجيله سرنبو فريددين وارد بو وك التواصل باعمال صالح كده ويا وارد نبوا قصه الثلاثه الذين دخلوا الغار فانحدرت الصخره فسدت عليهم باب الغار اوسك سيتون انا اوسكتكو بردكه شور بو كو تخوارو درگالي توسل تواصل يام رچي كرت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 Because he is a problem in ensuring that he's a woman has turned زور a language, Except for his medical lessons You can represent that word Due to people who are willing to pay the price of veterinary devices But إن كنتم لا تعلمون